شنونده تلاوت آیات یکم تا هفدهم از سوره مبارکی غافر باشید با صدای استاد شهات محمد انور به مدت 25 و پنج دقیقه and <laughs> كتابي من الله داو فولو فلا يضرك تقل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 بكيتك انا يا باب وكذلك حق كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن كل شيء رحمة وعلما فاغفر فاغفر للذين تابوا واستبعوا سبيل لك امنائ و سيرت كل شيء I'm <laughs> gonna السيئات يومئذ فقد رحمتك وَذَلِكَ هو من مقتكم قَدْ جَاءَكُمْ ۘ إلى الإيمان وَتَعَالَىٰ فَيَنِيهُوا اِتَّنَثَ نَسِينَا فَسَتَرَ رَبَّنَا Nothing ش <تصفيق> إلا of me <laughs> that